وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ آمِينَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ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 وَقُرَّبْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي قُلِ الرُّوحُ من أمر ربي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ أَكْبَر الله